وَمَن يُشَاقِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أَصْوُلِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِي الْفَاسِقِينَ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 وَنَنصُرُ ن الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويوثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَفِيلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا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 لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَإِنْ أُخْرِجُونَ لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَإِنْ قُتِلُونَ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلِّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَالْتَنْظُرْنَفْسُمَا قَدْمَتْ لِغَدٍ وَالْتَنْظُرْنَفْسُمَا قَدْمَتْ لِغَدٍ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ